السلام عليكم الله وبركاته ان الحمد لله ما دون استعين واستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهدي الله فانا مله الله ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله أحده ولا شريك له أشهد أن محمداً ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد في النصق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم اجعل عملنا صالحا وجعل لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد غيرك فيه شيئا مما بعد فهذا هو المجلس الخامس في شرح الكتاب الثالث والعشرين من كتب هذا البرنامج برنامج طريق العلماء الذي نسال الله عز وجد نجعله مباركا ومتقبلا إنه سميع قريب مجيب وضمن دورته التكميلية الثالثة ألا وهو كتاب قطر الندى وبل الصدى الشيخ ابن هشام صار رحمة الله علينا وعليه وقد كنا في المجلس الماضي أتممنا ما يتعلق بالمعارف ومسائل تتعلق بالمبتدا والخبر ووقفنا عند قوله رحمه الله باب النواسخ لحكم المبتدا والخبر ثلاثة أنواع طبعا معروف النسخ كما قال ناظم الورقات النسخ نقل أو إزالة كما حكوه عن اهل اللسان فيهما <تصفيق> النسخ في اللغة اطلق على النقل على الإزالة فالنواسخ جمع ناسخ والناسخ هو ما يزيل حكم المبتدا والخبر ما حكم المبتدا والخبر الرفع سبق معنا طبعا من خريطه العامة لهذا الذي نتحدث فيه اننا بدأنا اول ما بدانا بايش الأفعال بعد ان اتكلم عن الاعراب والبناء عموما تكلم عن اعراب والمعرب اصلا شيئان بدا بالفعل لقله الكلام عليه اتكلم عن رفعه ونصبه وجزمه وانتهائه. ثم شرع يتكلم عن الأسماء فبدأ بالمرفوعات لانها العمد التي لا تتكون الجمله الا به والجمله اما ان تكون اسميه او فعليه فالجمله الاسميه المبدوءه باسم والفعليه المبدوءه بخبر. هذا هو مفتاح الاعراب إذا أردت أن تعرف أي شيء لابد أن تعرف هذا الجملة هل هي اسمية أو إيش؟ أو فائلية لأن الاسمية لها طريق في الاعراب والفعليه لها طريق فإذا وجدت مثلا جارا ومجرورا في بداية الكلام أو ظروفا أو مفاعيل أو كذا لا تلتفت إليها حتى تنظر إلى أول عمدة تلاقيه هل هي اسم أو إيش؟ أو فائلس فاذا قلت مثلا عند زيد في ال... عند الكريم الش الشهم الشجاع في المسجد الكبير الجامع لهذه الأمة الإسلامية كل هذا إلى الآن ما عرفناها للجملة اسمية وفعل لأن هذه كلها إيش كلها فضالات يعني ليست عمدا لابد... ما هي العمد قلنا أقل ما يتتلفن هو الكلام فعل وفاعل أو نائب فاعل إذا كانت الجملة فعلية أو مبتدا وخبر إن كانت الجملة إيش اسمية. لو ما عرفت هذا أنت لن تعرف العراب ستظل تائها تعرب ظرف وكذا وكذا ثم تهم الموضوع الأصلي ما تعرفه طيب بدأنا بالجملة الاسميه وهذا قالوا فيه خلاف بين العلماء هل الأصل هو الجملة الاسميه أو الجملة الفعلية فيقولون يستدلون على هذا بما يبدأون به إذا بدأ بباب المبتدى قبل باب الفاعل معناه أنه يرعس أن الأصل هو الجملة الاسميه واذا بدأ بالفاعل قبل الاسم قبل المبتدا والخبر معناه انه يرى ان الجمله الفعليه هي على كل هذا لا يهمنا كثيرا الذي يهمنا هو أن الجملة الاسميه مبتدا وخبر هناك فروع للمبتدا والخبر وهي أن يدخل على المبتدا والخبر ناسخ من النواسخ ما معنى النواسخ معناها تنشئ للمبتدا والخبر حكما غير حكمهما الاصل ما حكمهما الأصلي؟ الرابع طيب بما أنه عندنا المبتدا مرفوع والخبر ايش مرفوع عقلا, عقلاً الاحتمالات إما أن يرفع المبتدا وينصب الخبر أو ينصب الخب... الخبر او أو ينصب المبتدا ويرفع الخبر أو ينصبهما هل يمكن أن يرفعهما لا لماذا لأن لأنهما أصلاً مرفوعان يعني. صح هما أصلاً مرفوعان ماذا نسخطين؟ <تصفيق> فإذا لكنهم يقولون الذي يرفع أحدهما ينشئ له رفعا جديدا طبعا النصب واضح أنه جديد لأنه حكم جديد ما كان موجودا هذا الرفع مثلا كان ترفع كان المبتدسما والخبر تنصبه ككان سيدا عمر طيب هذا الرفع هل رفع جديد ولا باقي على ما هو عليه ايضا لا يهمنا كثيرا لكنهم يقولون أنه رفع جديد أنشاد ولذا قال إيش ترفع كان المبتدسما هي التي ترفعه إذن هذا رفع غير الرفع الذي كان بالابتداء لأنه اولا كان المبتدا مجردا عن العوامل اللفظيه كما سبق لكن المهم أننا عندنا النواسخ ثلاثة أقسام هو قال لك هنا ثلاثة أنواع ما هي الثلاثة أنواع؟ ما يرفع المبتدا وينصب الخبر النوع الأول النوع الثاني عكسه ماذا يفعل؟ ينصب المبتدا ويرفع الخبر والنوع الثالث ينصبهما جميعا فالنوع الأول الأصل فيه هو كان والنوع الثاني الأصل فيه هو إن والنوع الثالث هو ظنه تمام؟ هذه هي خلاصة موضوع النواسخ يعني في الجمال هكذا لأننا ندخل في التفصيل إذن النوع الأول الذي معنا هو الذي يفعل ليش ماذا يفعل يرفع المبتدا وينصب الخبر وينصب الاسم يرفع المبتدا اسما له يصير مثلا اسم كان أو اسم الحجازية مثلا أو اسم كذا أحدها كان وهي اصلا النواسخ هي ستة طبعا اجمالا هي ثلاثة هذه التي لكن تفصيلا إيش ستة ثلاثة منها من النوع الأول هذا بمعنى أنها ترفع المبتدا وتنصب كان واخواتها والحروف المشبهات بليس و أفعال المقاربة التي هي كادة واخواتها تمام؟ افعال المقاربة وأفعال المقاربة لم يذكرها في القتل ارتحتم منها خلاص اخذتم عطله إجازة في الالفيه ان شاء الله أما هنا ما تمام؟ لكن نذكرها من بابي تتمت ما الذي يرفع المتدا وينصب الخبر؟ ثالث أشياء كان واخواتها الحروف المشبهات بليس وإيش؟ فعل المقاربة وما يلحق بها يعني. تمام؟ من فعل الشروع وكذا المهم فعل كادة وأخواته. كاد الدل اذا كان وكادا والمشبهات بليس لان ليس اصلا من اخوات ايش كان فما اشبه اختاه وابن عميها يعني ما كلهم هؤلاء الا ثلاثه والذي يفعل العكس وهو انه ينصب المبتدا ويرفع الخبر نوعان وهو إن واخواتها ولذا قال إيش لان عكس ما كان من عمل يعني انها تعكس ولا النافيه للجنس الثاني لا النافيه للجنس وأما الذي ينصبها معا فهو نوع واحد فقط الذي ينصبه معا نوع واحد هو ظن واخواته فصارت ستة هكذا ثلاثة اثنين واحد الثلاثة ما هي التي ترفع الإش تدى تنصب خبر كان أخواتها والحروف المشبات ليس مثل مال حجازية ولا النافع للوحده ولا تستاتي و الأفعال المقاربة وقلنا لم يذكرها، تمام؟ ما الذي يفعل العكس إنه أخواتها ويلحق بها إيش؟ لا النافيه للجنس لا النافية للجنس هذه باب مستقل وليس فيها غير حرف واحد فقط وهو لا تمام مثل لا إله إلا الله لا إله حق ألسنا نقول هكذا إذن انظر إلى المبتدا في محل نصب والخبر قدرناه مرفوعا حق ما قلنا حقا لا إله حق إلا الله تمام و الاخير الذي ينصبها ما, ما هو ظنه الحمد لله اربعه خلاص ننتقل الباب بعد يفير. طيب أحدها كان وامسا واصبح واضحى وظل وبات وما زال وما فتئ ومن فك وما بريح وما دام فيرفعن المبتدا اسما لهن وينصبن الخبر خبرا لهن نحو كان ربك قديرا وقد يتوسط الخبر نحو فليس سواء عالم وجهول وقد يتقدم الخبر الا خبر دام وليس وتختص الخمسة الأول بمراطفه صار وغير ليس وفتئ وزال بجواز التمام اي الاستغناء عن الخبر نحو ان كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسره فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض وكان بجواز زيادتها متوسطة نحو ما كان أحسن زيدا وحذف نون مضارعها المزوم وصن إن لم يلقها ساكن ولا ضمير نصب متصل وحذفها وحدها معوضا عنها ما في مثل أما أنت ذا نفر ومع اسمها في مثل خيرا فخير والتمس ولو خاتما من حديد طيب كان واخواتها ثلاثة عشر فعلا وهي أفعال ناقصة معنى أنها ناقصة أنها لا تكتفي بمرفوعها الأصل في الفعل نحن قلنا الجملة الأصل فيها أنها إذا تكونت من فعل واسم اكتملت أركانها أو لا اكتملت لكن الأفعال الناقصه لا تكتمل إلا بالمنصوب لا يكفي فيها المرفوعيه ناعسة ناعس الكز هذا ناعس ناعس لا يكفي فيها ليش تعرف ناعس اسم فعل من ناعس قال لك لا بد فيها من منصوب فاذا قلت مثلا كان زيد هل هذا مفيد فائدة تام ما يكفي لا بد ان تقول مثلا كان زيد ناعسا مثلا هذا يصير ايش يصير تصير هكذا تكتمل أركان الجملة طيب كان بعض المشايخ عندهم مسدس في للناعسين ويستدل بحديث رحم الله رجلا قام من الليل فنضح على زوجته اذا إذا ما قامت معه فينضح عليك أيضا في الدرس ويقال ان الشيخ من أيضا كان عنده شيء من ذلك يصلح معنا الكتاب سيروح ضحية في هذه الحوادث طيب اذا كان وامسى وأصبح واضحى وظل وبات هذه كلها أفعال وهي أفعال ناقصة ومنها ليس لأن سبق كان ليس فعل على الأصح <تصفيق> هذه الأفعال تعمل سواء كان ماضية أو مضارعا أو أمرا إن كانت تتصرف معروف مثلا ليس لا يتصرف لكن ما كان منها يتصرف فإنه يعمل هذا العمل سواء كان ما هو العمل رفع المبتدا اسما لها نقول مثلا اسم كان اسم أمس اسم اضحى اسم من فك مثلا وهكذا اسم ما دام خبر مثلا ما زال خبر واضح هذه تعمل هذا العمل سواء كانت ماضية أو مضارعة أو امرا أو حتى مصدرا ما كان له مصدر منها فكذلك فتقول مثلا كونك طالبا مجتهدا أحب إلي من كونك طالبا كسولا كونك طالبا طالب هذه من الذي نصبها كون أنه مصدر كان واضح؟ طيب هذه الأفعال كم فعل ثلاثة عشر فعلة وهي ثلاثة أقسام قسم الأول ما يعمل مطلقا بلا شرط وهي الثمان الأولى تمت هنا ثمانيه ولا ناقص كان وامسى وأصبح وأضحى وظل وبات هنا ناقص هنا وصار أين صار كان وأمسى وأصبح واضحى وظل وبات وصار وفي واحدة أيضا أخرى وليس صار وليس ناقصان أكملاء يعني ضعوه سقطت صار وليس تمام هذه الثمانية تعمل منطلق من بلا شرط هذا القسم الأول من غير أي شرط القسم الثاني اربعه تفاعل تعمل بشرط وهي الأربع التي بعدها ما زال وما فتئ وما برح تمام هذه تعمل بشرط أن يتقدمها نفي أو شبهه ما هو شبه النفي النهي أحسنته. وأيضا وأيضا الاستخام ما أدري هل الاستخام يدخل هنا أو لا لكن الدعاء الدعاء لا زال منهلا بجرعائك القطر لازال. لا زال لا هذه دعائية تمام؟ المقص... الذي أحسبه أن المقصود هنا بشب... بشبه النفي والنهي والإيش والدعاء ففتئة لو جاءت من غير أو انفكة أو انبرحه أو زالة إذا جاءت من غير إيش من غير نفي ولا شبهه لا تعمل هذا العمل تمام ولا تكون اصلا بهذا المعنى لأن هذه الأفعال مقصود بها الاستمرارية كلها من فتئ ما فتئ يفعل كذا انا ايش استمر ما زال يفعل كذا انا استمر ما فتئ مثل قولي لن نبرح عليه قالوا لن نبرح عليه عاكفينا عاكفينا هذا خبر نبرح نبرح سبقت بنفي أو لا سبقت من بن... اين هو لن استنتم لن نافيه كما سبق معنا لن تنفي في المستقبل لن نبرح عليه عاكفينا واين اسم نبرح الضمير أحسن هو الاسم يشبه الفاعل يعني نبرح هو ضمير إيش ضمير تكلم نبرح نحن وسبق معنى ان ضمير التكلم واجب إيش الاستتاء واجب الاستتاء سبق معنا إذا هذه الأربعة لا تعمل إلا ذات تقدمنا فينا وشبه القسم الثالث حتى مثلا قوله تفتأ تذكر يوسف طبعا تذكر هذه جملة فعلية في محلية نصب خبر مسبوقة بلا محذوفة التقدير لا تفتأ تذكر إيسر لأن لا هذه يجوز حذفها مع القسم كثيرا ما تمام قال وما دام هذا القسم الثالث ما دام فعل واحد فقط القسم الأول ثمانية أفعال والقسم الثاني أربعة أفعال هكذا اثنى عشر فعلا بقي فعل واحد دام والقسم الثالث يعمل بشرط سبقه بما مصدريه ظرفيه فما هذه ليست نافيه ليست مثل التي فيما زال ومن فك مثل قوله تعالى واوصاني احكاه عن عيسى عليه السلام واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا حيا هذا خبر ما دمت واين اسمها التاء الاسم مثل الفاعل تاء المتكلم ما دمت هذا اسم داما، ويش وخبرها هيا وهي مسبوقه بما ما هذه مصدريه ظرفيه معنى مصدريه من مصدريه سبقت معنا من الحروف الخمسه المصدريه معناها انها تؤول مع الفعل بايش بمصدر فاذا وتزيد هنا ليست مصدريه محضه بل هي مصدريه ظرفيه بمعنى انها تقدر بايش بظرف زمان مدة كذا كاننا نقول يمان المصدريه ظرفيه قبل ما داما، مثلا اقول لك أنا أحبك ما اجتهدت في طاعة الله يعني مدة اجتهادك في, في, في, في طاعة الله أقول مثلا لا أصحبك من حرفت عن الحق يعني مدة انحرافك اذا شوف تجعل الفعل مصدر وايضا نقدر بايش بزمان مدة كذا مدة كذا مدة كذا واضح فإذا هنا ما دام نقول مدة دوامي حية انظري العرب كيف يساعد في فهم المعنى في التفسير وغيره إذا ما دام تعمل بهذا الشر فيرفعنا المبتدا اسمًا لهن لا يعني يتغير اسمه لا لا نقول كان زيد مرتيدًا لا نقول إيش زيد مبتدع نقول إيش اسمه كان اسمه ليس اسمه كذا وأيضًا الخبر لا نقول خبر هكذا وإنما نقول خبر داما خبر ليس خبر من منفكا واضح طيب وينصبنا الخبرة خبرا لهن هذا معنى لهن اسما لهن خبرا لهن نحو كان ربك قديرا كان فعل ماضي ناقص وهو مبني على الفتح كسائر أفعال الماضيه ورب هذا فعل مرفوع على مترفع الضم الظاهره على وهو مضاف نحن قلنا المضاف هذا ليس اعرابا بعد ما تعربه بعدين تقول هو مضاف تمهيدا لأن تقول وكذا مضاف إليه الذي هو مبادل لا تأتي يقول لك رب هذه معلبه تقول مضاف مضاف هذا ليس اعرابه اول شيء تنظر ما هو اعرابه وهذا ثم بعد ذلك ايش تخبر أنه مضاف وهو مضاف والكاف هذه ضمير في مبني على الفتح في محل ايش جر مضاف اليه وقديرا هذا نعم رب اسم كان عفوا قلت لا اسم كان وقديرا هو خبر ايش خبر كان منصوب علامة نسبه فتضررت انه مفرد وقد يتوسط الخبر سبق معنا ان الخبر يجوز أن يتقدم على ليش المبتدا وهذا الباب مثله ما في اشكال قال نحو قوله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين نصر هو الاسم متاخر اصر التركيب في غرقان قال وكان نصر المؤمنين علينا حقا تمام وكان حقا علينا نصر المؤمنين حقا هذا هو المعروف يعني في هذه الآية وكان حقا هذا خبر كان مقدم ونصر المؤمنين نصر هذا إيش كان مؤخر ومثله مثل هذا البيت فليس سواء عالم وجهول جهول بضم واحدة ليس بتنوين لأنه بيت شعر هذا فسواء هو خبر ليس إيش مقدم وعالم اسم ليس مؤخر وقد يتقدم الخبر الا خبر دام قد يتقدم الخبر يتوسط يعني يكون بين الفعل الناقص وبين الاسم يعني يتقدم درجه واحد فقط على الاسم وقد يتقدم درجتين على الفعل نفسه فتقول مثلا قائما كان زيد هذا جائز ما في اشكال واضح لكن في جميع هذه الافعال الا في فعلين قالك في دام فلا يجوز ان تتقدم على ما فلا يجوز تقول إيش مثلا لا أصحبك منحرفا ما دمت هذا ما يجوز قالوا لأنه المهم أن لله بعلا معين وأما إذا قدمت على ما فقط بأن, قمت بأن قلت لا اصحبك ما منحرفا دمت فهذا بعضهم يجوز المهم أنه في الجملة لا تتقدم على دام بمعما يعني منحرفا ما دمت هذا ما يصف وكذلك ليس فلا تقول إيش منحرفا ليس زيد هذا ما سمع النعر لكن في كان والثمان السبع البقية وكذلك في لازالة وكذا هذا لا إشكال فيه إلا في دام وليس ومنع سبق خبر ليس الصفي قال ابن مين وتختص الخمسة الأول بمرادفة صارة ما هي المرادفة ترادف اتحاد الإيش المعنى واختلاف اللوظ اختلاف اللوظ واتحاد المعنى قال لك الخمسة الأول ما هي الخمسة الأول كان وامسى وأصبح واضحى وظل قال لك هذه الخمسة تأتي لمجرد التحول من غير أن تقصد بها معانيها التفصيلية لأن كل واحد من هذا كان مثلا تأتي للاتصاف الاسم بالخبر في الماضي فلما تقول كان زيد مجتهدا معناه في الماضي هل يلزم منه أن زيد مجتهد الآن لا يلزم قد يكون وقد لا يكون أن تتكلم عن الماضي لا وكذلك أمسى وأصبح وأضحى كل واحدة من هذه تفيد اتصاف الاسم بالخبر في ذلك الوقت فإذا قلت مثلا أمسى زيد مريضا أو أصبح مريضا أو أضحى مريضا معناه أنه تصف بالمرض في وقت المسائي أو الصباح أو الضحى وظل وبات معناها في طول النهار أو طول الليل تمام هذا هو المعنى لكن أحيانا تاتي هذه الافعال بمعنى التحول فقط تاتي ب بمعنى التحول التي هي التي هو المعنى الاصلي لصار فتقول مثلا وكان من الكافرين معناه صار من الكافرين يقول تمام بابائه السجود لادم على قول يعني تمام وكذلك إذا قلت مثلا أصبح فلان غنيا تسمعون هذا كثيراً لا يقصدون أن الغنى فجأة حصل وقت الصباح سبع صباح. لا يقصدون أنه تحول وصار غنيا بعد أن كان فقيرا هل يقصدون في وقت الصباح بالذات لا تقول والله أصبح فلان عالماً هل فجأة كذا الصباح العلم نزل عليه لا وانما تتق... تقصد أنه صار عالما أو تقول مثلاً أمسى فلان مثلا عالماً أو أمسى فلان تقياً مثلاً أو أمسى فلان مستقيما. وانت لا تقصد أنه تحول في المساء إنما تتقصد أنه مطلق الصيروة والتحول، فهذا يأتي مسموع، وإن كان الأصل هو الأول، قال وغير ليس وزفة أو زال بجواز التمام عند الصنع خبر. الأفعال أصل فيها أنها تامة، الأفعال عموماً بمعنى أنها تستغني بمرفوعها، فتقول جاء زيد مثلا صح؟ وهذه الأفعال خرجت عن القاعدة وهي ناقصة بمعنى أنها لا بد لها من منصوب حتى يكتمل المعنى كما قلنا قبل قليل هل يجوز أن تأتي بمعنى من المعاني تكتفي فيه بالم... بالمرفوع فقط نعم لكن ليس بنفس هذا المعنى بمعنى آخر فكان مثلا تأتي بمعنى وجدة وجد فتقول مثلا كان المطر معناه ايش وجدة وحصل المطر ليست بنفس معنى كان إيش نقص مثل قول تعالى وإن كان ذو عسرة لو كان بالمعنى الناقص لقال وإن كان ذا عسره لكن هو قال ايش وإن كان ذو يعني وإن وجد شخص معسير فنظرتني ليش الى ميسر إن وجده وكذلك فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ما قال تمسون اتقياء ولا ما في منصوب المقصود حين تدخلون في وقت الصباح وحين تدخلون في وقت ليش المساء فهنا يصير فعلا ايش تاما يكتفي بمرفوعه وهذا المرفوع فاعل وليس اسما يصير مثل بقية الأفعال كلها تأتي هكذا بمعاني أخرى مثلا قالدين فيها ما دامت السماوات والارض ما قال ما دامت منشقة ولا منفطرة ولا من... بس اكتفت بفاعلها وهو السماوات هذه ما يرابها فاعل لكلمة دامة لا نقول اسم لأن دامة هنا بمعنى بقية ما بقيت السماوات والأرض وليست فعلا ناقص كل هذه الافعال تاتي بهذا, بهذا إلا ثلاثه قال لك ليس هل يصح أن تقول ليس زيد ما يصح لانه ما لا عندنا معنى اصلا اخر تكتفي بالمرفوع وكذلك ايش فتئ وزال التي مضارعها يزال وليس التي مضارعها ايش يزول زال يزول هذا فعل اخر تمام ما عندنا به علاقه نحن نتكلم هنا عن زال يزال هل هذا يستعمل تاما مكتفيا بمرفوعي لا ما سمعت لا تقول لا زال زيد وتسكت مثلا ما عنده معنى هذا كلام واضح اما كل الافعال الاخرى فسمعت ايش سمعت لكن كما قلت لكم بمعاني اخرى ليس بنفس المعنى فمن تقول ايش انفكت السلسله هل هذا عنده علاقه بمنفكه ما عنده علاقه هذا فعل اخر بمعنى اخر فما في اشكال ان اذن يستعملوا ايش تامن وذو تمام ما برفع ايش يكتف نحو إن كان ذو عسرة أي وجد فسبحان الله حين تمسون حين تصبحون هذا أمسى وأصبح خالدين فيها ما دامت السمات أي ما بقيت وكان وكان هذا معطوف معطوف على ماذا على الخمسة الأول قال وتختص الخمسة الأول بكذا وتختص غير, غير ليس وفتئة بكذا وتختص كان بجواز زيادتها كان هي ام الباب تختص بمسائل. مسألة الأولى أربعة مسائل تختص بها كانت. دائما أم الباب هي أقوى شيء في الباب. ولهذا تتميز بأشياء لا تكون لغيرها. تمام؟ منها المسألة الأولى ضاع رقم واحد بجواز زيادةها متوسّطا متوسّطتا. الثانية وحذف نون مضارعها ضاع لي رقم اثنين. الثالثة وحذفها وحدها ضاع لي رقم ثلاثة. والرابعة ومع اسمها. المساله الأولى ما هي بجواز زيادتها والمسألة الثانية وحذف نون مضارعة المسألة الثالثة وحذفها وحدا المسألة الرابعة ومع اسمها مما تمت... تختص به كان دون سائر افعال الباب أنها يجوز أن تزاد ما معنى أن تزاد الكلمة الزائدة هي التي ليس لها معنى سوى التوكيد يعني ليس لها معنى مختص بها إلا أنها تؤكد الجملة. تمام فهي زائدة اعرابا مؤكدة معنا وليس معناها ان دخولها وخروجها سواء تمام لانه هناك احرف صلة وفي القرآن نسميه صلة تادبا ولا نقول زائد تمام وهي موجودة في القرآن مثل مثلا ما جاءنا من بشير ولا نذير في, الأصل في غير القرآن ما جاءنا بشير ولا ايش ولا لكن من هذه لها فائدة لأنها تجعلها نصا في العموم كما سبق معنا في الأصول طيب كان هذه قد تزاد قد تأتي زائدة متوسطة بين متلازمين مثلا كلمتين متلازمتين مثل ما كان أحسن زيدا ما التعجبية الأصل فيها وستاتي إن شاء الله في باب خاص أنها تأتي بعد أفعال مباشر. ما, تقول ما أكرمه ما أجمله ما أضرفه ما أغناه صح؟ أما وقد تزيد كان هنا زائد فقط لا تؤثر لا يعني إلا تأكيدا في المعنى فقط لا تؤثر في العراب شيئا. فتقول مثلا ما كان أصح عقله مثلا أصح عقله ما كان أغناه ما كان أشد صرامته مثلا وهكذا تمام؟ ومنه ما كان أحسن زيدا الأصل ما أحسن زيدا ويجوز أيضا أن تقول مثلا بين المبتدا والخبر الدرس كان مفيد أصل الدرس مفيد وزدت كان وقد تزاد وكان في حشر كما كان أصح علم من تقدم ما كان أصح علم من تقدم وحذف نوني مض... مسألة الثانية التي تتميز بها أنها إذا كانت مضارعة مجزومة طبعا مضارع كان ما هو يكون طيب لو جزمناها ستجزم بايش بالسكون مثلا دخلت عليها لم صح فستصير لم يكون صح فاجتمع ساكنان فنحذف الواو تقول لم يكن مثل لم يقل لم يبيع لم يشأ تمام هكذا أي حرف مد قبل الأخير إذا جزم الآخر ويلتقي ساتنان فيحذف هذا المد تمام أنت تقول لم يبيع ولا لم يبيع لم يبيع لم يقول ولا لم يقل لم يقل وهكذا مثلها هل تقول لم يكون ولا لم يكن لم يكن تمام لم يكن هذه العرب تخفيفا حذفت منها النون اكتفت بالضمه مثل قول ايش ولم يكن من المشركين ولم يكو الصها يكن ولا تكو في ضيف ولا ذا آياتان لا تكن في ضيف والأخرى إيش؟ لا تكو تخفيف ولم أكو بغي هذا جائز قلك وتختص كان يعني بجوازي حذف حذف هذه معطوف على زيادة وحذف نون مضارعها المجزوم وصلا وصلا لا وقفا يعني في الوقف لا يجوز إذا وقفت عليها رددت النون هكذا يقول النحا وقد اعترض عليه بأن هذه آيات التي ذكرناها أجمع القراء فيها بالوقف على ليش؟ الكاف من غير النون أنت الآن إذا أردت أن تقف على لم أك بغية كيف تقف؟ لم أك فقط ولا تقول لم أكن وتاتي بنون إلا أن يقال يعني ان هذا قراءة متبعه وكذا لكن الأصل أنه كل ما جاز في القراءة لا بد أن يكون جائزا إيش؟ لغة يعني ابن هشام نفسه أظنه أشار إلى هذا الاعتراض في شرحه طيب إن لم يلقها ساكن قال اذا إذا لقيها ساكن لا يجوز حذف النون التقى ساكنان يعني. يعني بعد النون لم يكن جاءت مثلا ال تعرفون أن ال همزة هذه وصل فلا تذكر في الوصل وإنما عرش يكون اللام هذه الساكنه مثل قوله لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب لم يكن الذين كفروا مثل هذا يقولون لا يجوز أن تحذف فيه ليش؟ النون لأن النون انكسرت لم تعد ساكن بسبب انتقاء الساكنين هذا هو المعروف بعضهم ينازع فيه ولا ضمير نصب متصل يقولك إذا جاء بعد ضمير نصب متصل مثل مثل الحديث ان يكنه تذكرون هذا فلن تسلط عليه يقولون هذا لا يجوز أن تقول ايكه هذا ما يفعل لا بد ايش أن تذكر معه لا يجوز حذفه هذه الشروط لهذه المسألة المهم أن الأصل أنه يجوز إيش لك أن تحذف النون في مثل هذا وحذفها وحدها مع هذه المسألة الثالثة تختص أيضا بجواز حذفها وحدها معوضا عنها ما في مثل أما أنت ذا نفري هذه تحتاج إلى شيء من الرسم في السبورة الخطوة الأولى الأصل أنك تقول إيش اذا اردت ان تعلل شيئا ما وقفته ثم وقفته اذا اردت ان تعلل شيئا ان تقول ايش لان كذا اذا اردت ان تعلل اي شيء مثلا وجدت رجلا يضرب يتيما تمام فتقول استضعفته لان غاب ابوه تمام لان مات ابوه لان اللام لام التعليل وأن مثل ما تقدم لنا تمام لكن هنا الفعل فعل ماضي ما في ثم العرب كثيرا جدا ما تحذف اللام هذه وتقتصر على أن كنت كذا أن كان كذا ان كذا يعني إذا أرادوا يعلل شيئا بدأ يقولي ان يقولون إيش أن مثلا يبين الله لكم أن تضلوا يعني لالا إيش تضلوا ومش مثله كثير حتى في القرآن فتقول مثلا أضربته أن مات أبوه أن غاب ناصره هكذا مباشر يقولون تمام طيب اذا كان بعد ان هذه كان تقول مثلا ان كنت كذا ابا خراشه اما انت ذا نف ان كنت ذا نفري ان كنت يعني اذا انت تفتخر علي ان كان قومك كثيرين هذا هو معنى البث فهو قال له ايش كانه قال لان كنت اصلها ثم صارت ان كنت كما قال ثم حذفت كان وعوض عنها ما طيب احذف كان طبعا أول ما حذفت كان هي كنت كان وتاء صح؟ تاء الفاعل تاء الفاعل هذه ضمير متصل ولا منفصل؟ متصل إذا حذفنا ما اتصل به انفصل الضمير لأنه في ايش يتصل؟ طيب الفعل فصار ايش؟ بدلتو بدلتاء هو طبعا ضمير مخاطب تاء يصير ايش؟ أنت لأن الضمير المنفصل هو ايش؟ للخطاب أنت هل يصلحتاء هكذا تبقى في الهواء هكذا وحدها ما يصلح لانها ضمير متصل لما حذف ما اتصلت به انفصلت ما هو الضمير المفصل للمخاطب أنت تمام فصارت أن أنت ثم عوض عن كان هذه المحذوفه ما ما بدل كان فصارت أن ما أنت تمام طبعا معروف من قواعد النون الساكنة أنها إذا جاء بعدها ميم ماذا يحصل ادغام صح فتصير أما انت هذا هو هذه هي المساله فتصير اما انت ذا نفل هذا معنى قولي وحذفها وحدها وحدها يعني دون الاسم والخبر الاسم والخبر هنا موجودان او لا ما هو الاسم انت وما هو الخبر ذا نفل موجود الاسم والخبر اذا ما الذي حذف كان ايش وحدها معوضا عنها ايش ما أي مدغمة في أن بعد ذلك فتصير في مثل أما أنت ذا نفر إذا أما أنت ما أصلها أن كنت إيش؟ ذا نفر المسألة الرابعة والأخيرة ومع اسمها في مثل إن يعني وتحذف وتختص بجواز حذفها مع ليس. يبقى فقط إيش؟ مثل وهذا كثيرا بعد لو كثيرا ما يقع بعد لو وإن فتقول مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما أي ولو كان الملتمس خاتما كان حذفت وال والاسم هو الملتمس حذف لأنه معروف التمس يفهم من كلمة التمس التمس ولو خاتما خاتما هذه ما عرابها ما عرابه خبر كان محذوفا وهذا كثير جدا مثلا ستجزى بعملك إن خيرا فخير إن خيرا يعني إن كان عملك خيرا إن كان لانه يفهم اصلا إن بعد ان كما قال ابن مالك وبعد ان ولو كثيرا اشتهر ويحذفونها ويبقون الخبر وبعد إن ولو كثيرا دشتهر بعد خاصه بعد ان ولو كثيرا وقلنا النوع الثاني من ال مما يرفع المبتدا اسما له وينصب الخبر خبرا له ما هو من نافي يعني الحروف المشبهات بليس وهي ثلاثه من نافية وكلها نافيه طبعا لذلك قلنا مشبهات بليس مشبهات بليس في ماذا في العمل الإعرابي وفي أنها تنفي تمام؟ ما هي ما ولا ت تمام ولا النافية لا التي هي لنفي الوحدة يعني. في لا ان نبدأ بالأولى وهي الأشهر ما النافية لل... ما النافية التي سما ب الحجازيه الحجازية لماذا سمى بالحجازية لأن الحجازيين ينصبون إيش بها الخبر واما التميميون فلا ينصبون بها مثالها قولوا ما هذا بشرا ما الذي نصب بشرا أصر هذا بشر مبتدا خبر دخلت عليها من نافية وتعرفون أن القرآن نزل بلغة قريش كما قال عثمان نزل بلسان قريش ما, إيش ما هذا هذا اسم ما وبشرا خبر إيش ما ما هن أمهاتهم هن هذا ضمير مبني على الفتح في محل رفع اسم ما وأما أمهات هذا إيش خبر ما منصوب على ما تنصبه كسراني أبدا هم فتاة لأنه إيش جمع مؤنة سالم أو مجموعة بألف فتاة مزيدتين ومضاف والضمير مضاف يعني. تمام وهذا هاتان هما الآياتان اللتان فيهما تصريح بعمل ما الحجازية في آيات بعضها محتمل مثل قوله تعالى فما منكم من أحد عنه حاجزين أحد هذا اسم إيش؟ ما لكنه جر بمن زائدة وحاجزين هذا قيل انه خبر ما منصوب تمام واما تميم فانهم لا لا ينسبون بها الايش كانوا يفضحون بها تميم قديم اذا ارادوا ان يختبروا الشخص هل هو منهم او لا يسالونه بجملة فيها ما اذا رفع منائس تميمي واذا ولهذا يقولون بعض جهال تميم الذين لم يعرفوا المصحف كيف قدوا كانوا يقراون ما هذا بشر لانهم على لغة يعني يقرأ بسرقته وما يعرف أنه إيش فيقرونها كذا ما أدري اذا كان في قراءة هذا ينظر وكذا اذا لكن هذا العمل له شروط قالك ومن نافية عند الحجازيينك ليس تشبهها يعني الكاف للتشبيه إن تقدم الاسم هذا الشرط الأول ضع لي رقم واحد ولم يسبق بين هذا الشرط الثاني ولا بمعمود الخبر الا ظرفا او جاره مجرور هذا الشرط الثالث ولا اقترن الخبر به الا هذا الشرط الرابع نحو ما هذا بشر هذا مثال يقولون كلما كثرت الشروط دل, دل على ضعف العمل تمام؟ اول شيء تقدم الاسم معناها لا بد ان يكون تكون الجمله مرتبه لا يتقدم الخبر على الاسم اذا تقدم الخبر على الاسم بطل العمل فاذا قلت مثلا ما زيد مجتهدا مثلا لو أردت أن تعكس تقول ما متهد زيد مثلا ولا يجوز لك أن تقول إيش؟ ما متهدا زيد ما متهدا زيد لا يجوز مع طبعا طبعا تحتمل مثلا ما أخوك زيد مثلا او ما شئت طيب ولم يسبق بإن يسبق الضمير المستتر يعود على لسم أي ولم يسبق الاسم بإن إن الزائدة فإن سبق بين الزائدة بطل عمله يعني إذا جاء بعد ما إن زائدة بطل عمل بنو غدانة ماء إن انتم ذهب يعني تقول ماء زيد مجتهد ماذا ماء زيد مجتهد ولا تقول مجتهدا لماذا لأنه بطل عملها بسبب دخول إن الزائد الشرط الثالث ألا يتقدم على الاسم أيضا معمول الخبر معمول الخبر الخبر نحن عندنا الاسم والخبر هذا واضح لكن الخبر يكون له متعلقات مثلا ما زيد آكلا طعامك ما زيد هذا الاسم آكلا هذا الخبر طعامك هذا مفعول لآكلا لأن آكل هذا يعمل عمل الفعل كما تقدم وسياتي فينصب مفعول هكذا الجملة ما فيها إشكال إذا قدمت طعامك هذا طعامك هذا ليس هو الخبر وإنما هو معمول الخبر إذا قدمته على الاسم بطلة نعم فإذا قلت مثلا ما طعامك زيد تقول آكل ولا تقول آكل لماذا بطل العمل لأنه تقدم المعمول على إيش فالخبر إذا تقدم بطل ومعمول الخبر كذلك إذا تقدم بطل إلا إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا عندنا قاعدة اكتبها هنا لانهم يتوسعون في الظرف والجار المجرور ما لا يتوسعون في غيرهما لأنهم في الظرف والجار والمجرور ما لا يتسعون في غيرهما هذا ضابط نحوي مهم لانه يتكرر في مسائل كثيره الظرف والجار المجرور يغتفر فيهما أمور كثيرة لا تغتفر في غيرهما تمام فاذا كان المعمول معمول الخبري ظرفا او جاره مجرورا جازا لا يؤثر يبقى العمل مثال ذلك ان اقول ما عندك زيد جالسا عندك هو اصلا هي ما زيد جالسا عندك صح عندك هذا معمول للخبر لكنه ظرف فان قدمته لا يؤثر فتقول ما عندك زيد جالسا ولا يؤثر ليس مثل طعامك طعامك لانه مفعول به ثقيل هذا اذا قدمنا بطل عمل واما الظرف خفيف مشي مشكلة. الامر مشكلة. وسيأتي لهذا الشواهد أخرى وكذلك إذا كان مفعولا أو عفواً جارا ومجرورا فتقول مثلا ما في المسجد زيد جالسا أيضا يجوز أصلها ما زيد جالسا في المسجد صح؟ في المسجد هذه إذا قدمنا هل يبطل العمل؟ لا لماذا؟ لأنه جار مجرور وهم يتوسعون في الظرف والجار مجرور ما لا يتوسعون في غيرهما جميل صيرون سباويهات إن شاء الله ولا اقترن الخبر بإلا نحن نعرف أن الاستثناء بعد النفي إثباته بعد الإثبات إيش؟ نف فهو ينقض النف إذا قلت مثلا ما جاء إلا زيد زيد جاء ولا ما جاء؟ جاء مع ان الأصل الفعل منفي ما جاء لكن لما تقول إلا زيد فهذا إثبات لزيد إثبات في حق زيد صح؟ فإذا دخلت إلا نقضت عمل ما فارتفع الخبر لأن الجملة تصير مثبته مثل قولي وما محمد إلا رسول ولا إلا رسولا رسول مع لغة القرآن القرآن نصب خبر ما لماذا لم ينتصب هنا من إلا هذا وما محمد إلا رسول طيب صلى الله عليه وسلم قال نحو ماذا وكذا وكذل النافية هذا ايضا من الحروف المشبهات بليس قلنا هي ثلاثه ما هي ما الحجازية لا النافيه الوحدة ولا تلاثة لا هذه لا النافية عندنا لا النافيه للجنس هذه تشبه الناس تاتي وهي لا المشهورة هذه لا أخرى غير مشهوره وهي تعمل عمل ليس بمعنى انها ترفع المبتدا وتنصب الخبر مثل ليس التي من اخاه كان مثل هذا البيت تعز فلا شيء على الارض ما هو عضل الارض هذه اضرب على الضاد فتعزى فلا شيء على الأرض باقيه بالقاف ولا وزر مما بالميم. ولا وزر مما قضى الله واقيا تمام تشوف فلا شيء باقيا ولا وزر واقيا عملت عمل ليس او لا عملت عملت عمل ليس لكن قال لك بشرطين الشرط الاول ضع عليه رقم واحد في الشعر معناه انها في النثر لا تعمل لا بد يكون في ضرورة الشعر فلو تتكلم في كلامك العادي فانها لا لا, لا تكون بهذه المثابة والشرط الثاني أن, تكون أن يكون معمولاها نكرتين شوف شيء وباقيا نكرتان ولا معرفتان نكرتان وزر واقيا نكرتان ولا معرفتان نكرتان ولهذا قالوا لحن متنبي في قوله فلالمال مكسوبا وللحمد باقيا لأنهم قال للمال للمال المال هذا ايش معرف وبعضهم دافع عن المتنبي قال بل هو مسموع وكذا والمتنبي لا يخفى عليه مثل هذا وكذا فقالوا له شواهد كن المهم على كل حال وذكر هنا لا بد ان تكون نكره ولا لكن في الحين هذه الثالثه من الحروف لا لكن في الحين تعمل ايش عمل ليس الحرف الثالث من يعمل عمل ليس لا ت ولا ت هذه لا تعمل إلا في كلمة الحين وما رادفعه يعني كلمة بمعنى الوقت الساعة الحين ويتحد جزءا بمعنى المبتدأ والخبر يكونان نفس الكلمة مثلا تقول ايش الأصل فيها أنه لا ت الحين حين مندم لا ت الحين حين مناص لا لا ت لا ت... مثلا الساعة ساعة فرا وهكذا شوف الحين حين عملت عمل ليس الاسم مرفوع والخبر ايش منصوب لكن قلما جمع بين جزئيها الغالب انه لا بد ان يحذف ايش احدهما اما الاسم واما الخبر والغالب فيها حذف الاسم مثل قوله تعالى ولا تش حين اذا حذف ايش حذف المرفوع وبقي الخبر اللي هو المنصوب ولا تحين مناص ما معنى لا تحين مناص يعني فاتت ساعة الهروب المناص هو الفرار تمام ولذا قال لك ت لكن في الحين يعني لكنها لا تعمل الا في الحين وما رادفه لا يقصد لفظ يعني لا اشترط لفظ الحين يجوز ان تقول ولا ت ساعة, ساعه او ساعه على شيء ما تحذف هذا او هذا ولا ت ساعه مندم مثلا هذا جائز تمام لا مثلا وقت مذاكره في الاختبار مثلا تقول ايش لا وقت مذاكرة أو ساعة مذاكرة أو حين مذاكرة كله جائز ولا يجمع بين جزئيها ما هما الجزئان الاسم والخبر المرفوع والمنصب تمام والغالب حذف أيهما حذف المرفوع نحو ولا تحين مناص وقيل إنه قرئ شذوذا ولا تحين مناص لكن هذا يعني ليس هو الغالب الثاني من النواسخ إن وأن للتأكيد ولكن للاستدراك وكأن للتشبيه او الظن وليت للتمني ولعل للترجي أو الإشفاق أو التعليل فينصبنا المبتدا اسما لهن ويرفعنا الخبر خبرا لهن إن لم تقترن بهنما الحرفية نحو إنما الله إله واحد إلا ليت فيجوز الأمران كإن المكسوره مخففة فأما لكن مخففة فتهمل إلى آخره يقول لك إن وأخواتها حروف مشبهة بالأفعال ينصبنا المبتدا اسما لهن ويرفعنا ليش؟ خبر فعليش خبرنا لاحظ كان كانت افعال اما ان هنا ايش حروف وهي سته فقط ان وأن ومعناهما معناهما التوكيد ما معنى التوكيد تقويه نسبه الايش الخبري للاسم فاذا قلت مثلا زيد قائم انت وصفت زيد بالقيام لكن من غير تقوي اما اذا قلت ان زيدا قائم هذا اقوى لأنك ايش تؤكد ان زيدا قائم وموصوف بالقيام تمام ولكن للإستدراك الاستدراك هو آه توهم نفي الاستدراك هو رفع ثبوء توهم اثبات ما يتوهم نفيه او نفي ما يتوهم اثباته رفع توهم اثبات ما يتوهم نفيه او نفي ما يتوهم ثبوته يعني انت اذا قلت زيد كريم مثلا فيتصور أنه شجاع باعتبار تلازم الكرم وال... فتقول لكنه بخير مثلا تقول مثلا لم يأتي زيد فيتوهم أنه لم يفي بمواعد تقول لكنه أرسل المال مع رسوله مثلا تمام؟ الآن في الأول توهمنا إثباتا فأتى إيش؟ النفي تقول لكنه ليس بكريم أو لكنه بخير والعكس تتوهم أنه لما لم يجي لم يرسل المال ثم تقول إيش لكنه أرسل المال فترفع توهم أما لكن من غير هذا ما تصلح هل يصح السلام عليكم لكن زيد لم يأتي هل يصلح <تصفيق> لا يصلح يكون في كلام تقدم يتوهم منه شيء ثم تأتي بإيش بلكن في كل اللغات هكذا يعني اكيد كل اللغة فيها مثل كلمة لكن وكان وكأن للتشبيه أو الظن تقول مثلا كان زيدا أسد كذا انت تشبهه كان القمر مثلا جفنة بيضاء كان كذا كان الجمل مثلا سفينه في الصحراء كان وهك او الظن تقول كان زيد قد جاء يعني اظنه وليت للتمني تمني سبق معنى معنى فمثاله في المستحيل ليت لي ايش ليت الا ليت الشباب يعود يوما فاخبره بما فعل المشي لماذا نصب فاخبره النفاهه سببيه تقدمها ايش تمني الا ليت الشباب يعود يم فاخبره بما فعل المشيب قلنا واما مثال ما فيه عسر قول المنقطع الرجاء ليت لي مالا فاحج به ليت لي مالا هذا هل هو مستحيل ما هو مستحيل لكنه بالنسبه للفقير يراه انه ايش بعيد ولعل للترجي أو الإشفاق أو التعليل لعل للترجي يعني توقع حصول المحبوب تقول مثلا إيش؟ لعلي أحج هذا العام وأنت مثلا عندك أسباب منعقدة لذلك أو الإشفاق لعل العدو قادم مثلا هو توقع حصول المكروه توقع حصول المكروه والتعليل لعل قد تستعمل للتعليم مثلا ولعلكم تشكرون يعني ومن أجل أن تشكروا فينصبنا وقد قيل إن هذا هو يعني الأصل في لعل في القرآن مثلا لعله يتذكر أو أو يخشى والله يعلم أنه لن يتذكر ولن يش ولن يخشى لكن هذه علة للين الخطاب قد تحصل وقد لا تحصل مثل ما خلقت الجن والإنس إلا لي لام لام تعليل ليعبدون منهم من عبدوا منهم من لم يعبدوا منهم من أشرك فعبادته هباء تمام فينصبنا المبتدا اسما لهن ويرفعن الخبر خبرا لهن بشرط إن لم تقترن بهن ما الحرفية اكتب عليها ما الكافة ما الكافة أي التي تكف عمل إن واخواتها ما إذا دخلت على إن واخواتها فإنها لا تختص بالجملة الاسمية هي إن أصلا ت... واخواتها لا تدخل إلا على الجملة الاسمية صح؟ هل يصبح إن جاء زيد ما يصبح لا مختص بالإشت إذا دخلت عليها ما جاز دخولها على الجمله الاسميه والفعليه ففقدت عملها تمام فتقول مثلا إنما زيد قادم إنما قدم زيد صح؟ اعجبني انما قدم زيد اعجبني ان زيد قا... مث... انما زيد مثلا قادم وهكذا لعلما مثلا وليتما ولكنما كلها كما قال تعالى كانما يساقون إلى الموت كأن من اخوات ان دخلت عليها ما دخلت على الفعل او لا انما يساقون ولهذا بطل عملها لان الحرف الاصلي فيها لا يعمل الا اذا كان مختصا تمام الا ليت قالت نحو انما الله ولا انما الله إنما الله لماذا يعني إن بطل عملها بايش بما الله اله واحد الا ليت فيجوز الامران يستثنى من هذه الحروف السته ليت وحدها فإنها إذا دخل عليها ما يجوز فيها الاعمال والإهمال فيجوز أن تقول ليت ما زيد قادم أو ليتما زيدا قادم يجوز الأمر ما؟ لا ليت ما هذا الحمام لنا حمام كأن المكسورة كذلك إذا خففت ما هو الذي يخفف من هذه الستة الذي فيه نون مشددة طبعا ما هو الذي فيه نون مشددة إن وأن ولكن وكان هذه 4 كلها قد تخفف فتصير ايش ان ان لكن كان ما هو حكمها قال لك كئن المكسوره مخففه الكاف هذه للتشبيه ان المكسوره مخففه تشبه ليت ليتما ليتما ما حكمها يجوز فيها الامران الاعمال والاهمال اذا ان المكسوره هذه ايش يجوز فيها الامرين ام في فالاعمال والاهمال فيجوز ان تقول ان زيدا ايش قادم وإن زيد لا قادم يجوز الأمران تمام فأما لكن مهمة مخففة فتهمل قولا واحد لكن إذا أهملت إذا خففت أهملت مثل قول تعالى ولكن الشياطين كفروا هذه مشددة في القراءة الأخرى ولكن الشياطين كفروا لماذا رفعت الشياطين في قراءه التخفيف لأن لكن لما تخفف يبطل وإيش عملوا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولكن يعني إذا, إذا مثلا قيل في غير القران ولكن أكثر الناس فإذا جئت بلكن لكن دائما تقول بعدها ترفع المبتدا وأما أن فتعمل فتعمل تعمل تعمل يعني أنه أما أن فإنه يجب إعماله قال وأما أن فتعمل ويجب في غير الضرورة حذف اسمها ضمير الشام وكون خبرها جملة مفصولة إن بدأت بفعل متصرف غير دعاء بقد أو تنفيس أو نفي أو لو واما كأن فتعمل ويقل ذكر اسمها ويفصل الفعل منها بلم أو قد ولا يتوسط خبرهن الا ظرفا أو مجرورا نحو إن في ذلك لعبرة إن لدينا كان أن إذا اذا خففت فانها تعمل مثلا يقال ان الحمد لله مثلا كمثال حتى تفهم يعني ما معنى اعماله ان الحمد لله تمام انه مثلا اصلها تصير ايش انه الحمد لله انه هذا هو ايش اسمه ان والحمد لله هذه الجملة كلها خبر ايش ان جميل بعد ذلك خفف النون تصير انه الحمد لله احذف الضمير تصير ايش ان الحمد طبعا ان الحمد لكن لما يلتقي الساكنان نكسر فنقول ايش ان الحمد واخر دعواهم ان الحمد لله أن هذه اين اسمها ضمير محذوف اين خبرها الجملة التي بعد هذا هذا الضمير يسمى ضمير الشأن كما تقدم لنا أن يعني ان الامر والشأن الحمد لله تمام فمثل فانها لا تعمل ابصار لا ت... انها هذا ضمير القصه وكذا والموضوع بمعنى الموضوع والأمر وكذا لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي ايش في الصدور هذا هو الخبر فاذا هذا هذه الجملة برمتها التي هي الحمد لله هي الخبر واين الاسم هذا الضمير الذي حذف هو اسمه ضمير إيش الشان هذا معنى قولي وأما أن فتعمل لكن تعمل في إيش لا يظهر عمله لماذا لا يظهر لأنه في ضمير الشان الإيش المحذوف الذي لا يظهر ويجب في غير الضرورة حذف اسمها ضمير الشان قال لك هذا الضمير حذفه واجب لا يجوز إظهاره إلا في ضرورة الشيء يعني إذا طر الشطر الشعر في الشعر وكذا يجوز أما في ساعات الكلام لا يجوز لا يجوز أن تقول اعجبني أنه زيد قائم مثلا لا يجوز وهذا الخبر قالك ويكون خبرها أي ويجب كون خبرها جملة لا بد أن يكون الخبر جملة لا يجوز أن يكون الخبر مفردا في هذه المسألة واضح يعني لا يجوز أن تقول عجبني أن قائم ما يصبح هذا لا بد يكون ايش لأن ضمير الشأن لا يفسر إلا بجملة تمام مفصولة إن بدات بفعل هذه الجملة قد تكون اسمية أو فعلية ما في اشكال مثل الحمد لله هذه جملة إش اسمية أو جملة فعلية تقول مثلا أعجمني أن قام زيد تمام يعني أنه قام زيد هذا هو المال في إشكال ما في إشكال لكن إذا كان كانت هذه الجملة مبدوعة بفعل لا باسم متصرف لا جامد غير دعاء لا فعل دعائي ما هو فعل دعائي فانه يجب أن يكون عندنا فاصل بين هذه الجمله طيب نفهم من هذا أن إذا كانت جمله اسميه لا يلزم ان يكون فاصل مثل هذه ان الحمد في فاصل ما في فاصل طيب إذا كان إذا كانت الجمله مبدوئه بفعل متصرف ليس جامد فعل متصرف يعني تستعين تصرفه وتقلبه تاتي منه بماضي ومضارع وامر قام هذا فعل متصرف او لا متصرف زاد مال صلى ما قتل ضربة كل هذه أفعال إيش تصرف لأنك تقول مثلا ضرب يضرب يضرب, يضرب ضرب ضارب إلى آخره لكن ليس لا سياليس لس فيه فهو لايس فيه ما في عسى هكذا عسا جامد نعمة كذلك هذه أفعال إيش؟ جامد هذه الأفعال الجامدة أيضا لا يلزم أن تفصل بينها وبين مفصل مثال ذلك وأن ليس للإنسان إلا مساء في فاصل أن ليس مباشر وأن عسى أن يكون قد اقترب اجله وأن عسى مباشر لأن هذا فعل إيش جام وكذلك إذا كان الفعل دعائيا لا يحتاج فاصل مثاله قراءة نافع والخامسة أن غضب الله عليها أن غضب يعني تدعو على نفسها بالغضب صح؟ أن غضب طبعا يعني عاصم مثلا أن غضب والجمهور أن غضب لكن نافع أن غضب أن وبعد فعل دعاء غضب هل في, هل في فاصل؟ أما إذا كان فعلا متصرفا غير دعائي وجب أن تفصل وجب إيش؟ الفصل بماذا نفصل؟ بأحد أربعة أمور قال غالبا طبعا الفصل غالبا وقد يأتي نادرا جدا من غير فصل بقد أو إيش تنفيس أكتب على تنفيس السين أو سوف ما هي حروف التنفيس السين أو سوف يعني الاستقبال سيفعله مثلا ستفهم تمام أو نفي نفي مثلا مثل إيش لم لن لا أو لو مثال ذلك مثلا علم أن سيكون منكم مرضى شوف ان ويكون فصل بينهما بماذا السين هو حرف تنفيس ومثله وان لو استقاموا على الطريقة ان واستقاموا استقاموا هذا فعل متصرف غير دعائي بالتالي فصل ب بلو ان لو استقام ومثاله ايحسب ان لم يره احد ان يرى يرى هذا فعل متصرف غير دعائي، وأن فصيلة بإيش بلم وايضا في نفس السورة ألا يقدر علي أحد، اللن أن ويقدر مفصوله بإيش بلن، وهكذا. وأما كأن انتهينا من الآن من ثلاثة، وهي إيش أن وإن و لكن إذا خففت بقي واحد فقطه وكأن إذا خف ما حكمه قال لك وأما كأن فتعمل ويقل ذكر اسمها أيضا تعمل في ضمير الشان نفس, نفس هذا نفسه لكنها إيش لا نقول يجب ذكر اسمها في لكن قال لك إيش لا نقول يجب حذفه لكن الغالب العام أنه محذوف وقد يذكر نادرا تمام قد يذكر لكن الأصل أنه ايضا محذوف مثل إيش مثل هذا مثل قوله وأيضا إيش ويفصل الفعل منها بلم أو قد قد في الإثبات ولم في النفي تمام يعني فقط يعني قال لك كأن هذه لا تفصل. مثل قوله تعالى كان لم تغنى بالأمس كان لم تغنى شوف كأن وتغنى فصلها بايش بلم وكأن قد مثلا أي كأن قد زالت ركابهم مثلا كأن قد زالت طيب ولا يتوسط خبرهن إلا ظرف إن لا بد وجوبا أن يسبق الاسم الخبر لا يجوز أن يتقدم الخبر على في قولك إن زيدا قائم لا تستطيع أن تقول إن قائم زيدا هذا لا يجوز إلا في الظرف والجار والمجرور لأنهم ماذا يتوسعون فيهما ما لا يتوسعون في غيرهما فإذا كان الخبر شبه جملة متعلقة بخبر محذوف جاز مثل قوله تعالى إن في ذلك لعبره أصله إيش إن عبرة في ذلك مثلا في ذلك هذه متعلقة بالخبر فقدمناها ومع عبرة طبعا لام إيش لامل الابتداء التي سنتكلم عنها بعد قليل إن شاء لتسمى مزح إن في ذلك لعبرة ليولي لوس طيب ان لدينا انكالا طبعا في ذلك هذا جار ومجرور ولدى هذا ايش بمعنى عند ظرف ان انكالا لدينا مثلا في غير القرآن مع هذا لا يجوز عن هذا ابتداء بالنكره غير مسوغ لكن من اجل تقريب الفهم ثم تقدم لدينا واضح وصار ايش ان لدينا انكالا لماذا جاز هنا تقديم الخبر تجوزا وتسمحا لماذا لانه ايش ظرف طيب متى نقول أن ومتى نقول إن هذا كثير ما إيش نخطئ فيه قال أنا أن وأن وتجد إيش الطرب متى نكسر ومتى القاعدة العامة أن إن تكسر في بداية الكلام في بداية الكلام تكون إن وفي سوى ذلك تكون ايش أن إذا كانت مقدرة في بداية جملة تكون مكسورة وإذا كانت في وسط جملة لها محل من الإعراء يعني تؤول بمفرد بمصدر فان إيش لأن ان من الحروف المصدريه الخمسه التي سبقت مان فاذا كان المكان محل هنا محل مصدر كلمه واحده نريد فتكون ان واسماء سواها تكون ان الخلاصه ان ان هش مكسوره في بدايه الاش الكلام ولهذا قال لك وتكسر ان في الابتداء اذا ابتدات الكلام تكسر يعني تقول ان زيدا قائم ولا ان زيدا قائم ان زيدا قائم مثل قول تعالى ان في ليله القدر هذا اول شيء في السورة وبعد القسم في الابتداء نحو إن انزلناه في ليلة القدر وبعد القسم نحو حاميم والكتاب المبين إن أنزلناه والقول نحو قال إني عبد الله وقبل اللام نحو الله يعلم إنك لرسوله ويجوز دخول اللام على ما تأخر من خبر إن المكسوره أو اسمها أو ما توسط من معمول الخبر أو الفصل ويجب مع, المخفف مع المخففة إن أهملت ولم يظهر المعنى إن إذا كانت في الابتداء تكسر مثل ان أنزلناه إذا كانت بعد القسم تكسر لان بعد القسم هو نوع من الابتداء بس قدمت القسم بدل ما تقول ان زيدا قائم قدمت قسما فقلت والله ان زيدا ايش قائم لان هذا ابتداء في الحقيقة بس يعني تتقدمها مؤكد فقط والله ان زيدا قائم مثل حميم والكتاب المبين هذا قسم ان انزلنا شوف ان انزلناه في ليله القدر ان انزلناه في ليلة المبارك هو نفس بس تقدم قبل وايش قسم مع الحروف المقطع والقول طبعا نحن نقصد بالابتداء ليس المقصود اول جملة في جميع الكلام لا المقصود اول الجملة نفسها المعينة يعني. حتى لو كان في جمل اخرى متقدمة نقصد انك ابتدأت جملة, جملة جديدة اكسر ايش؟ إن اذا ابتدأت جملة جديدة اكسر انا وكذلك بعد القول لان بعد القول وفي الحقيقة الادق ان نقول اذا حكيت بالقول كما قال ابن مالي اذا حكيت بالقول يعني انت تحكي تقول قال وتفتح قوسين بصلاح الإملاء الحديث، ها؟ وعلامات الترقيم. إذا فتحت قوس معنا أن تستحكي القول كما هو. إذن أول شيء يجي هو اول شيء في كلام المتكلم. ولهذا إيش؟ تكسروه. ما تقول قال أن كذا كذا. بما... بهذا المعنى. بهذا. ب... إذا حكية بالقول. يعني إذا كنت تحكي القول بنصه، فإنك إيش؟ تقول قال. مثلا اني عبد الله هذا كلام عيسى محكي بنصه طبعا يعني بلغه اخرى لكن المهم أنه الكلام باللغه العربية هذا بنصه يعتبر فبالتالي ايش انت تقول ما قال هو تمام فتحكيه تقول ان كذا وكذا واضح فتقول مثلا قال عمر ان زيدا سافر مثل قال اني عبد الله وقبل وقبل اللام اللام إذا جاءت بعد فعل من, من أخوات ظننت سيأتي معنا أن أن ظننت وأخواتها إن شاء الله تعلق عن العمل بالحروف التي لها صدر الكلام ومنها اللام فاللام هذه إذا جاءت بعد ظن يعلم هذه من أخوات ظنة طبعا كما نعلم وكما سياتينا إن شاء الله وكما مر في الآجر رمية فإذا جاءت بعدها اللام فإنك تكسر وأصلا اللام سياتي أنها لا تأتي إلا مع ان المكسورة هذه اللام التي تشبهها أيضا عموما في الجملة لا تأتي إلا مع إني. فلا تأتي مع أنا. فتقول مثلا يعجبني أن زيدا لقائم هذا ما في. لا تأتي مع إيش تأتي مع إن المكسورة في الجملة يعني. تمام ويجوز دخول اللام اذا هذه كل أحوال يجب فيها كسر الهمزة حتى ان بعض المتقدمين ذهب إلى أن إن وأن حرف واحد أصلا وإنما أحيانا تكسر همزته وأحيانا إيش تفتح ويجوز دخول اللام على ما تاخر من خبري. هناك لام لام الابتداء. هذه مؤكدة. مثلا تقول زيد قائم. هذا مبتدأ خبر تقول لزيد قائم. هذا تريد أن تؤكد أن زيد قائم. هذا مؤكد عادي. مثلا لالله أفرح بتوبة عبدي. لالله. هذا تأكيد. تمام؟ فقولك لزيد قائم. آكد من قولك زيد قائم. جميل؟ طيب إذا أردنا أن نؤكد أيضا بان قالوا نقول إن لزيدا قائم ثقيلة يعني مؤكدان في أول الجمله طيب ماذا نفعل؟ زحلقها هل تعرف أن تزحلق؟ زحلقها إلى الخبر حتى لا يجتمعنا يعني العدل توزيع النقط نقط فقال إيش؟ اجعل اللام مع الخبر فتقول إن زيدا لقائم واضح؟ اللام التي في لقائم هي اصلا لام؟ الابتداء لكننا زحلقناها الى الخبر تسمى لام الاشي مزحلق لكن هي في الحقيقة لام الابتداء لام المزحلقه هذه تسمى في باب ان باللام المزحلقه لانها زحلقت عن محلها هي اسمها لام الابتداء لكنها لم تعد لاما مبتدا بها زحلق يعني غير مكانها الى مكان اخر متاخر ما ما على ماذا تدخل تدخل على المتأخر من الخبر او الاسم خبر ان اذا اخرته هو هو تقول ان زيدا لقائم طيب وإذا أخرت الاسم طيب قبل قليل ألسنا قلنا إن اسم إنا لا يتأخر فما الجواب يا ناعس اسم إنا يتأخر ولا ما يتأخر ها قبل قليل قلنا تأخر ما يتأخر طيب كيف من شام سها ولا إيش أحسنت الا اذا كان ظرفا او جار او ايش مجرور خبر فاذا كان الظرف جرى ومجرورا تقدم الخبر ويلزم من ذلك انه يتقدم الاسم مثل الايه المتقدمه ان في ذلك له عبره لا عبره هذه اللام لا مزحلقة وعبر هذا اسم ولا خبر آه. اسم اسم لكنه تاخر صح اذا المهم عندنا أن اللام لا تجتمع مع ان في بدايه الجمله تذهب الى المتاخر سواء كان خبرا وهذا هو الأصل أو في بعض الأحوال اسم إذا كان الخبر جرا أو مجرورا أو ظرفا فقدمناه دمناه وأخرناهش. اسم إن شاء الله عليك. طيب أو الثالثة إذا أول ضاع رقم واحد ما تأخر من خبر إن المكسورة ضاع عليه رقم واحد أو اسمها أي ما تأخر من اسمها ضاع عليه رقم اثنين رقم ثلاثة ما توسط من معمول الخبر معمول الخبر تقدم قبل قليل إن زيدا آكل طعامك تذكرون هذا طعامك هذا الله يستر عليه اليوم كل مرة يأكله زيد إن زيدا آكل طعامك طيب يقول لك إذا توسط معمول الخبر فقدمناه فتقول إن زيدا طعامك آكل فإنك يجوز لك أن تدخل اللام عليه فتقول إن زيدا لطعامك آكل وهذا واضح وسهل وما في إشكال او الفصل ضمير الفصل والذي يدخل بين المتدى والخبر قد سبقت الإشارة إليه وين ما أدري في, في النزهة قلنا ضمير الفصل مثلا وإن جندنا لهم الغالب هذا يأتي بين مبتدا وخبر معرفتين فتقول مثلا وإن جندنا لهم الغالب اصل جندنا الغالبون هذا هو الأصل صح جندنا هم الغالب هم هذه التي دخلت في الوسط تسمى ضمير الفصل ماذا تفيد؟ تفيد الحصره والتأكيدة و وقد سبقت معنا في أصول التفسير وهي كثيرة في القرآن كنت أنت الرقيب عليه كانوا هم الظالمين تمام ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل اليك من ربك هو الحق مثلا مثل أيضا ومثل قوله قيم الصلاة والآلة الزكاة وأقرض الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. تجدوه هو خيرا تمام يعني تجدوه خيرا دخلت بينهم ايش هو وهكذا هذا اسم ضمير فصل يؤكد يقوي الجمله يحصر تمام هذا الخبر يجوز أن ندخل عليه اللام وإن الله مثلا له العزيز الإيش له وإن جندنا لهم الغالب لهم هم هذا ضمير الفصل لكن لام ايش لام مزحلق دخلت على ضمير الفصل المتوسط بين الاسم والخبر تجدون يعني القرآن طعما آخر لكن لا تشتغلوا بالنحو عن المعنى يعني. كما قال بعض مشايخنا قال صلينا مع إمام في الجمعة فصلى بسورة الإنسان فقال بعدما انتهى الإمام وكذا سجد الانسان ففجر الجمعة فقال قال اللي بجواري يا سلام عجيب قال فضل يقصد القراءة قلت إيه والله عجيب وكذا شاء الله قال يجوز فيها الرفع والنصب ها؟ <تصفيق> قال إيش يجوز فيها لأن سياتي معنا باب اسمه الاشتغال آخر آية في سورة الإنسان والظالمين عد لهم مش عذابا أليما وهذه من باب الاشتغال في النحو يجوز فيها الرفع والنصف فقال له يا سلام عجيب قال له إيه والله عجيب يجوز فيها الرفع والنصب وكنت اشتكيت ل... للشيك قلت له أول ما الإنسان يتعلم النحو لأن هذا قد يعرف يصلي وراء الإمام إيش اللي رفع هذه وإيش اللي نصب هذه وإيش وهذا جيد أنجات التطبيق لكنه ليس جيدا بالنسبه للخشوية فهذا عادي يعني يعرض الانسان في أول أمره ثم بعد ذلك مثل السيارة في الأول تفكر ثم تقودها بلا تفكير يعني فهذا يحتاج إلى درب. مع العلم أن الملك في عدم اللحن لا تنبني على مجرد العلم النظر بالنحن بل بد من الممارسة وهذه الممارسة أنواع منها كثرة السماع للفصحاء الذين لا يلحنون هذا له دور كبير. ولهذا تجد الأطفال الذين يكثرون من سماع الرسوم المتحركة المدبلجة لا يكادون يخطئون مع لا يعرف اللام مزحلقة ولا يعلم أي شيء بال... ب... بالتعود وهكذا العرب كانوا قديما ما يعني ما يتعلمون النحو ولا شيء وكل أهل لغة تعلمونها وهم صرار ولا يلحنون فيها بناء على تعلم من ابائهم فإذا أكثر الإنسان مثلا السماع للفصحاء لا تستمع إلى أفلام كرتون يعني لا انا اقصد عموما مثل الخطباء مثل الدعاء فانك فإنك تجد نفسك قد يعني أحيانا تجد شيئا من الفصاحة صار يجري على لسانك وكذلك كثرة القراءة بالفصحة والخطبة وتدريب النفس وما إلى ذلك ويجب مع المخففة أن أهملت ولم يظهر معنا سبق معنا أن إن المخففة يجوز فيها الاعمال والإهمال وحين إذن إذا أهملت لا إشكال تقول مثلا إن زيدا قائم تمام طبعا في إن إن هذه إن معناها إيش ماذا قلنا معناها التوكيد فإن زيدا قائم أن تؤكد هناك إن نافية صح إن عندكم من سلطان بهذا معناها ما عندكم تمام فإن تأتي نافية وتأتي مؤكدة عندما نعملها لا إشكال لا تلتبس لأن إن النافية لا تعمل فإذا قلنا إن زيدا قائم واضح أننا نؤكد لأننا لو كنا ننفي لقلنا إن زيد قائم تمام لأن إن النافية لا تعمل اصلا. لكن إن قلنا ان أنا خففت المؤكدة ثم أهملتها وقلت إن زيد قائم ربما يظن السامع اني أقصد النافية ما الذي سيميز له ولهذا قال لك يجب عليك حينئذ أن تأتي باللام المزحلقة لأن اللام المزحلقة تدل على أن إن هذه مؤكدة وليست نافي مؤكدة وليست نافيه فتقول إذا أهملت أما إذا عملت ما يحتاج لأن الإعمال بنفسه يميز لكن إذا أهملت اشتبهت بان النافية لأنها أيضا مهملة فيجب عليك ان تأتي باللام وتقول إن زيد لقائم هكذا نعرف أنك تؤكد لأنك لو كنت تنفي لقلت إن زيد قائم ولأن لام المزحلقة لا تدخل أصلا مع إن النافيه تمام؟ فتقول إن زيد لقائم إلا إذا ظهر المعنى إذا معروف أنني أنا مثلاً أمدح زيدا هذا والقصيدة كلها في مدح زيد ثم قلت مثلا إن زيد مثلاً شجاع هنا ما في قرين لكن في قرين معنوية من السياق أنني ما دمت أنا أمدحه فلا شك أن, أن هنا مؤكدة لأنني قلت ان زيد شجاع وأنا أمدحه واضح؟ فإذا كان السياق واضحا فخلاص لكن إذا السياق ما, في ما هو واضح لا بد إيش أن تأتي وربما ما استغني عنها إن بدأ ناطق أراده معتمدة إذا كان السياق واضحا لكن إذا كان السياق ملتبسا فمن القواعد عند العرب اجتناب اللبس فتأتي باللام هذه وجوبا. لذا قالك ويجب أي واجب دخولها مع المخففة إن أهملت ولم يظهر المعنى يفهم منها أنه إن, إن أعملت لم يجب وإن ظهر المعنى لم يجب أما إذا اجتمع أنها مخففة مهملة غير ظهور المعنى تلتبس بالنافية وحينئذ يجب امان ومثل إن, أن, أو ان لن نافي الجنس لن نافي الجنس ايضا كذلك مثلها صبرا على ياسر بعد كذا خلاص <تصفيق> اخر فصل كان مفروض ناخذ ظننتو لكن سعاف عنكم ان شاء الله اليوم ومثل ان لا نافية للجنس لكن عملها خاص بالمنكرات او لكن عملها هذا تطبيق عملي لتخفيفي لكن إن شددت نصبت وإنش خففت رفعت لكن عملها خاص بالمنكرات هكذا مكتوب المتصلة بها نحو لا صاحب علم ممقوت ولا عشرين درهما عندي وإن كان اسمها غير مضاف ولا شبه بني على الفتح في نحو لا رجل ولا رجال وعليه أو على الكسر في نحو لا مسلمات لا مسلمات وعلى الياء في نحو لا رجلين لا ولا مسلمين ولك في نحو لا حول ولا قوة استعين بالله لا حول ولا قوة إلا بالله فتح الأول وفي الثاني الفتح والنصب والرفع كالصفة في نحو لا رجل ضريف ورفعه فيمتنع النصب وإن لم تكرر لا أو فصلت الصفة أو كانت غير مفردة امتنع الفتح لا نافية للجنس تعمل عمل إيش؟ إن كما قلنا. والمعنى النافية للجنس أنها تنفي الجنس تماما بخلاف لا النافية التي تقدمت نافية للواحد بمعنى إذا قلت لا رجل في الدار يعني لا رجل موجودا مثلا التي سبقت إذا قلنا إنها تعمل في غير الشاء أو في بيت شيع قلت معناها لا رجل واحد تمام لكن يحتمل أنك تنفي عن واحد معين او عن واحد وجزء أن تقول لا رجل في الدار بل رجلاني بل ثلاثة رجالي بل أربعة رجال تمام وإن كان الأصل والظاهر منها أنه لا رجل ولا اثنين ولا ثلاثة لكن يحتمل أن يكون قصدك أن تنفي العدد واحد وتقصد بل أكثر من ايش من واحد اما نافل الجنس فهي تنفي الجنس بالكلية ولا يبقى في أي فرد من الأفراد فاذا قلت لا رجل هي نافي الجنس اللي تعمل عمل إنا لا رجل معناه نفيت جنس وجود جنس الرجال في البيت تماما تمام الا اذا استثنيت الا اذا قلت الا فلان او كذا شيء اخر ولذلك والله اعلم اختيرت في كلمة التوحيد وهذا يدل على انها مستغرق, مستغرق يعني لا اله الا الله فنفت جنس الالهيه الحق عن غير ايش غير الله تعالى وأثبتت لله سبحانه وتعالى لكن عملها خاص بالنكرات لا تعمل إلا في الإش في النكرات في المعارف لا تعمل <تصفيق> فلا صح أن تقول لا زيد عندنا مثلا لا لأن زيد علم تقول لا رجل لا طالب علم لا لأن المضاف إلى النكرة نكره نكر المضاف إلى نكر نكرة. ما فيش كان. هذا شرط الشرط الثاني أن تكون متصلة بها من غير فاصل أما إذا, ما في, إذا في فاصل بطل عملها ووجب تكرارها مثل لا فيها غول ولا شوف ما تقول لا فيها غول لا ما يصح لأنها ايش فصلت وبالتالي بطل العمل يعني لا تعمل عمل إن وانما يكون مبتدا عادي والشيء الثاني لا بد أن تتكرر حتى لا يجوز أن تقف فمثلا لا يجوز أن تقول لا في الدار رجل حتى بسليقتك انت إذا سمعت لا في الدار رجل تتوقع إيش ولا امرأة مباشرة لانه ما يصح تقول لا في كذا وتقف تتوقع ولا كذا صح تقول لا فيهم طالب علم تتوقع, ما تتوقع ان الجملة انتهت ولا داعي مثلا الى الله تعالى مثلا لا بد اما التغيير وتقف لا يصح لا فيها غول ولا هم عنها طيب هذا الشرط الثاني ولهذا مثال واسم لا نلخصه انتبه اما ان يكون ايش مضافا أو شبيها بالمضاف وإما من يكون غير ذلك مفرد يعني له ثلاث حالات اما مضاف أو شبيه بالمضاف وهذان حكمهما واحد أو مفرد المفرد هنا نقصد به ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف لا نقصد به مفرد يعني ليس مثنى ولا مجموعا لا حتى لو مثنى ومجموعا المهم أنه ليس مضافا المضاف معروف ولا شبيها بالمضاف اكتب الشبيه بالمضاف هو ما اتصل به شيء من تمام معناه الشبيه بالمضاف هو ما اتصل به شيء من تمام معناه من معمول او معطوف تمام لا مثلا المضاف واضح مثل لا صاحب علم كذا تمام لا طالب علم لا صاحب شرطة لا مثلا ايش جار سوء لا الى اخره هذا مضاف هذا يكون منصوبا لفظا ومعنى ما في اشكال لفظا ومحلا كله منصوب منصوب تماما وكذلك شبه المضاف فتقول مثلا لا طالبا علما موجود مثلا أو لا طالبا علما ممقوت كما قالون طالبا علما هذا اتصل به شيء من تمام معناه لكنه ليس مضافا ومضافا اليه وإنما مفعول ما في مشكلة أو لا طالعا جبلا مثلا مرتاح أو أي شيء هذا اسمه شبيه بالمضاف مثل ما مثلنا لا صاحب علم هذا مضاف لا عشرين درهما عندي اتصل به شيء من تمام معناه ولا لا لأن درهم هذه من تمام معناه عشرين توضحها تمييز صح فبالتالي ينصب وإن كان اسمها غير مضاف ولا شبهه اكتب عليه أي مفرد ما هو اللي غير مضاف ولا شبهه مفرد بني اكتب أحسن من بني على كذا وكذا نقول بني على ما ينصب به بني على ما ينصب به إن كان ينصب بالفتحة فيبنى على الفتحة وإن كان ينصب بالياء يبنى على الياء وإن كان ينصب بالكسرة بني على الكسرة وهكذا تمام لكن قال لك جمع المؤنث السالم يجوز فيه وجهان كما قلنا يبنى على الكسرة ويجوز وجه آخر بالفتح وهذا من زيادة حتى في الالفيه ما هو موجود لكنه ذكره هنا مثل قول الشيخ الإسلام في الواسطيه وهذا مثال وليس شاهدا وأما الكفار فإنهم إيش؟ لا حسنات لهم لا حسنات لهم يجوز هذا وهذا ولهذا قال لا, مس... لا, لا مسلمات قال لك بني على الفتح في نحو لا رجل ولا رجال الاسم المفرد وجمع التكسير ينصبان بالفتح فيبنيان عليه معلاء يتركب مع لا كانه تركيب أحد عشر فيصير مبنيا على الفتح لماذا قلنا مبني على الفتح ما هو منصوب طيب لماذا نتعب نقول لي مبني على ما ينصب به في محل نصب طيب منصوب من وخلاص لماذا لماذا لماذا التعقيد لماذا ما نقول نصبته مثل إن ومثل المضاف ومثل الشبيه بالمضاف لماذا فرقوا بينهما لأنه لو كان منصوبا كان ماذا ها نعم كان نكرة ايش المشكلة طيب ما يكون نكرة ها؟ طيب هو معرب طيب ليه؟ لماذا لا نقول إنه معرب هذا هو السؤال لأنه لو كان معربا لكان منونا ايش اللي يمنعه التنوين هذا لا هذا ممنوع من الصرف هالرجل ممنوع من الصرف هالرجال ممنوع من الصرف هالمسلمات ممنوع من الصرف لو كان معربا لقال ايش لا رجلا فلما وجدوا العرب تكلموا بها هكذا قال لا رجلا بفتحة واحدة يعني يعني ب هكذا بفتحه من غير تنوين قالوا ايش قالوا معناه هذا هذا علامه المبني المبني لو تلاحظون لا يكون منونا وانما يكون ايش بحركه واحده مثلا حيث مثلا صح هؤلاء ما نقول هؤلاء إن؟ لا نقول هؤلاء وهكذا فلهذا قالوا هو مبني في محل نصب وإلا لنوي لا رجال أو عليه على الكسر في نحو مسلماتي مسلمات نلاحظ أن يقول مفرد ومع ذلك ذكر الجمع وذكر المثنى لماذا لأن المقصود بالمفرد في هذا الباب ما ليس إيش مضافا ولا شبيها بالمضاف جميل ولك فينا حول, حول ولا قوة فتح الأول وفي الثاني الفتح والنصب والرفع تحتاج إلى رسم سريع كذا عندنا لا إذا تكررت لا أصلا في قاعدة لا بد أن نعرفها أن وهو نعرف انه إذا تكررت لا جاز إعمالها وإهماله يعني إذا لم تتكرر بالشروط المتقدمة وجب الإعمال لا يجوز أن تأتي وتقول لا رجل في الدار على أن لا نافي الجنس لا يجوز انا تتكلم عن لا المتت قدمت تكلم عن لا هذه تمام لكن إذا تكررت جهاز الاعمال والايمان فتقول لا رجل ولم ولا امراه او لا رجل ولا امراه كما تحب ولهذا قرئ بهذا هذا من قبل ايات يوم لا ايش لا بيع فيه ولا ايش ولا خله ولا شفع لا بيع فيه ولا خله ولا شفع قراءته فلا رفث ولا جد... ولا, إش؟ ولا فسوق ولا جدال في الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال وفي قراءة أخرى عشرية ولا جدال في الحج واضح؟ يجوز هذا ويجوز فيه تمام؟ يجوز طيب نأتي هنا نطبق لا حول ولا قوة إذا الأول هذا عنده حالة فقط إما نعم نعمل لا وإما أن نعملها. صح؟ طيب ننظر إلى الثاني إذا عملنا الأول الثاني إما أن نعمله أيضا نعمل لا هنا وهنا فنقول لا حول ولا قوة هذا واضح هذا وجه تمام لا حول ولا قوة طيب ويجزء أن نعمل الأولى ونهمل الثانية فنقول لا حول ولا قوة هذا واضح الوجه و ونفس الشيء هنا أيضا لا حول من الأولى يجوز في الثانية و الاهمال فيجوز أن تقول لا حول ولا قوة أهملناهما معا أو نقول لا حول ولا قوة هذا واضح جدا وسهل جدا يعني ما في إشكال ال ال ال ال الذي يبقى هو لا حول ولا قوة هذا الثاني منصوب بالتنوين من أين جاء ليس من لا لأننا قلنا لا, لا تنصب المفرد بتنوين جاء من أين جاء من أننا عطفناه على محل حول وقوة تمام؟ يقولون هم يقولون في على محل حول عفوا على محل حول حول هذه ألسنا قلنا هي مبنية على الفتح في محل إيش؟ نصب فإذا عطفنا قوة على محله هنا نصب سيعطينا هنا نصبا ايضا لأن معطف على المنصوب منصوب نصب صريح بالتنوين واضح من أين جاء قوة هذا معطوف على محل قول لأن حول هذه محل حول لأن حول هذه مبنية على الفتح في محل نصف طيب عندما نهملها هنا لا حول سأتينا أعمل عملنا الثانية وأهملناها في اشكال لكن من أين سنأتي بالثالث لن نجده لأن هنا ما في محل اصلا لأننا اهملناه صح إذا اهملناه من أين سنأتي بالمحل نص ما في محل فبالتالي يمتنع كله يجوز إلا وجه ايش لا حول ولا قوة لماذا امتنع؟ لأنه ما في شيء ناتي منه بنصب بقوه لاننا إنما أتينا بها حين أعملناه في إيش؟ في حول لأن حول عندها محل منصوب نعطف عليه النصب أما إذا اهملناه وصار ما في محل اصلا فاقد الشيء لا يعطيه وكيف نعطفه على شيء وهو نفسه غير موجود هذه خلاص هذه المسألة ولك في نحو لا حول ولا قوة فتح الأول وعلى هذا إذا فتحت الأول معنى عملنا الأولى ما في إشكال في الثاني الفتح الفتح من إعمال الثاني أيضا والنصب على محل حول والرفع على إعمال الثانية وإهمال الأولى وإعمال الأولى ورفعه ننتقل إلى قولي ورفعه يعني ورفع حول بمعنى اهمال الأولى التي هي هذه وحينئذ يمتنع النصب لكن يجوز ليش الفتح والرفع اما النصب في الثاني سيمتنع اذا رفعنا ليش الاول ومثله تماما لا رجل ظريف تماما مثل حول الاقوال لا رجل ظريف يجوز ظريف ظريفا ظريفا تمام نفس الاوجه التي تجوز فيه هذا إذا ايش هذا طبعا لابد ان نعمله هنا فتقول مثلا لا حديث صحيحا في المسألة لا حديث ايش صحيح في المسألة لا حديث صحيح في المسألة كله يجوز تمام لماذا أما ظريفه فركبناها مع رجل كانها مثل 11 كلها ركبناها الثلاثة مع بعض واما ظريفا فلان رجل عنده محل منصوب ونعت المنصوب ايش منصوب وأما ظريف الرفع لأنهم يقولون عند سيبويه لا ورجل هذا كله في محل رفع ايش مبتدا المهم انه يجوز أن تقول ايش ان تقول لا رجل ظريف وصف لا في حالة ان كان مفردا هذا وهذا اسم لا يجوز فيه ثلاثة اوجه ما هي البناء على الفتح النصب الرف. كله جائز فتقول لا حديث صحيح في هذا لا حديث صحيح في هذا لا حديث صحيح في هذا كله يجوز وهذا معنى قوله كالصفة في لا رجل ضريف هذا يشبه بلا حول الأولى لأن هنا يجوز ثلاثة اوجه نفس الثلاث اوجه هذه تجوز هنا في في ضريف ولهذا قال لك وإن لم تكرر لا أو فصلت الصفة أو كانت غير مفردة امتنع الفتح إذا لا لم تتكرر لا بد أن تنصب لا يجوز أن تقول لا رجل في الدار على أن لا نافل الجنس لا يجوز. إلا إذا كانت متكررة مثلا ولا مرأة حينئذ يجوز لك إيش؟ فإذا قلت مثلا لا حول ب... إلا بالله هكذا هل يجوز أن تقول لا حول إلا بالله هل يجوز ما يجوز على أن لا نافل الجنس لا يجوز أو فصلة الصفة إذا قلت لا رجل عندي ففصلت بينهما بفاصل لن تستطيع أن تأتي بضريفة هذه لماذا؟ من يعرف لأننا قلنا الفتح أصلاً من وين جاء؟ لأننا ركبناه رك... تركيب أحد عشر. هل أحد عشر يمكن أن يدخل في شيء في الوسط؟ لا، فيبطل التركيب. فما؟ لأن هذه لم تعمل فيها لا. هذه ما جاءت فتحة من هذا نعت. جاء من بسبب تركبه قطار ما شاء الله هذا متركب مع هذا وهذا متركب معه. لكن إذا جئت ففصلت القطار بفاصل انفصلت هذه ولم تجده لم تجد لها ايش منص؟ أو كانت غير مفردة؟ مثلاً قلت إيش؟ لا رجل طالب علم مثلا. لا رجل طالب علم مثلا عندي أو كذا طالب علم هذه كمان قطار طار مرة ما شاء الله أربع كلمات ما يصل فإذا لا بد يكون كلمة واحدة ظريف مثلا ظريفا صحيح أما إذا قلت مثلا ظريف الأبي أو كذا هذا لا يجوز لا حينئذ أن تبنيها على الفتح وإنما تكون إيش منصوبة تقول لا رجل ظريف الأبي مثلا ما في إشكال لكن تكون منصوبة لا تكون إيش مبنية على الفتح وإنما لم تنون لماذا؟ لأنها مضافة. لأنها مضافة. والله أعلم وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين